بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب القهاد ما رآه أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزمة أخرى عند سدرة منتهى عندها جنة المأوى إذ يرشى السدرة ما يرشى ما زاغ البطر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى فَرَأَيْتُمْ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الذِّكْرُ وَلَهُ الْأَنْعَامُ فَسِلْكًا إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ يَسْتَبْعِدُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّى فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى وَكَمْ مِنْ مَنَاهِمْ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُنْشِفُ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرطى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة يسمون الملائكة تسمية الأنفى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظنف وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي بِنَا الْحَقِّ شَيْئًا فَأَعْرِضْ عَمَّا تَوَلَّا عَنْ لِكْرِنَا وَلَمْ يُرْدَ إلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَا بَلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ إِهْتَدَى وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ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 أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى عِندَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُمْ يَرَى أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى أَلَّا تَذَرُوا وَارِثَةً وَإِذْرَاءَ أُخْرَى وَأَلَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى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 ربك تتمارا هذا نذير من النذير الأولى اذفه الاذفه ليس لها من دون الله كاشفه اف من هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم ثابتون فاسجدوا لله واعبدوا